وشهدوا على أنفسهم أنهم, أنهم كانوا كافرين قال دخلوا في امم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار كلما دخلت أمم نادت أختها حتى اذا فيها جميعا قالت لهم لا هؤلاء اظنون قالت لهم ربنا هؤلاء أضلونا قالت وقالت لهم لا فما كان لكم علينا من فضل فذوقوا العذاب كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح, لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخيار حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين لهم من جهنم بها فوقهم غواش وكذلك نجزي الظالمين والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا لا نكلف نفسا إلا وساها أولا اسباب الجنه هم فيها خالدون ونسانا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الانهار الحمد لله وقالوا الحمد لله الذي هدانا وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا I'm not the لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونود ونود ان الجنة ونود ونود C'est